وَحجات كثَرهُم لا يَعقِلون وَلَو أننَّهُ صَبَروا حتىََّ تَ جَائلَهِم لَ كانَانَ خَيرًا لهُم وَلهَّهُ غَفور الرحيم يأَهَا الذيذينَ آمًَا سَيَقُومُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكوم الايمان وزينه في قلوبكم وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ تُطِعْ فَتَانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ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 الذين آمنوا لا يسخر فهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا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 إن الله تواب رحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ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 وإن الله ورسوله لَا يلتكم من شيئا إن الله غَفُورٌ کم إِنَّمَا سے نم ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قَلَا تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُ قُل لَّا تَكُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ